بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يت هل في ذلك قسم الذي حجزت ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمدى الذي جاب الصخر بالوال وفيعون ذي الاوتاب الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فضب عليهم ربك سوط عذاب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 وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة اردعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي دنتي